وهي في محل نصب لأنها مفعول قصمنا أي قصمنا كثيرا من القرى التي كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وهذا المعنى المذكور هنا جاء مبينا في مواضع كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا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 وقوله في هذه الآية الكريمة، وكم قصمنا، أصل القسم أفضع الكسر، لأنه الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء، بخلاف الفصم بالفاء فهو كسر لا يبين تلاؤم الأجزاء بالكلية، والمراد بالقسم في الآية الإهلاك الشديد، قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، قد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الحجر فأغنى ذلك عن اعادته هنا وكذلك قوله بل نقذف بالحق على الباطل الآية قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة بني إسرائيل وكذلك الآيات التي بعد هذا قد قدمنا في مواضع متعددة ما يبينها من كتاب الله قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار لعنهم الله قالوا عليه إنه اتخذ ولدا وقد بينا ذلك فيما مضى بيانا شافيا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا وبين هنا بطلان ما ادعوه على ربهم من اتخاذ الأولاد وهم في زعمهم الملائكة بحرف الإضراب الإبطالي الذي هو بل مبينا أنهم عباده المكرمون والعبد لا يمكن أن يكون ولدا لسيده ثم اثنى على ملائكته بأنهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول أي لا يقولون إلا ما أمرهم أن يقولوه لشدة طاعتهم له وهم بأمره يعملون وما أشار إليه في هذه الآية الكريمة من أن الملائكة عبيده وملكه والعبد لا يمكن أن يكون ولدا لسيده أشار له في غير هذا الموضع كقوله في البقرة قال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقوله في النساء إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا اي والمالك لكل شيء لا يمكن ان يكون له ولد لان الملك ينافي الولديه ولا يمكن ان يوجد شيء سواه الا وهو ملك له جل وعلا وما ذكره في هذه الايه الكريمه من الثناء الحسن على ملائكته عليهم صلوات الله وسلامه بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقوله تعالى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقوله تعالى وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون إلى غير ذلك من الآيات قال المؤلف رحمه الله مسألة أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمه وأمثالها في القرآن أن الأب إذا ملك ابنه عتق عليه بالملك ووجه ذلك واضح لأن الكفار زعموا أن الملائكة بنات الله فنفى الله تلك الدعوة بأنهم عباده وملكه فدل ذلك على منافات الملك للولدية وأنهما لا يصح اجتماعهما والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين الضمير في قوله منهم عائد إلى الملائكة المذكورين في قوله بل عباد مكرمون والمعنى أنهم مع كرامتهم على الله لو ادعى أحد منهم أن له الحق في صرف شيء من حقوق الله الخاصة به إليه لكان مشركا وكان جزاؤه جهنم ومعلوم أن التعليق يصح فيما لا يمكن ولا يقع كقوله قل إن كان للرحمن ولد الآية وقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا والمراد بذلك تعظيم أمر الشرك وهذا الفرض والتقدير الذي ذكره جل وعلا هنا في شأن الملائكة ذكره أيضا في شأن الرسل على الجميع صلوات الله وسلامه قال تعالى ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولما ذكر جل وعلا من ذكر من الأنبياء في سورة الأنعام في قوله ومن ذريته داود إلى آخر من ذكر منهم قال بعد ذلك ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم الايه دليل قاطع على ان حقوق الله الخالصه له من جميع انواع العباده لا يجوز ان يصرف شيء منها لاحد ولو كان ملكا مقربا او نبيا مرسلا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 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وقوله تعالى مخاطبا لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم